بسم الله الرحمن الرحيم. اذا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قاذبة الرافعة إذا رجت الأرض رجا ومست الجبال بسا فكانت هباء من بسا وكنتم ازواجا جلاتة فأصبح من ملتنا رحما من ملتنا وأصبح من متأمتنا رحما من متأمتنا والتابعون التابعون في من على سنة مستشدين عليها متقادرين يطوف عليه الولدان مخلدون بأكوان وأبارق وشأس معين لا يخزعون عنها ولا ينذكون وفاكه ما يتخيرون ولحم طيرهم لا يستهون وحور عين كأمسار لقوله مكرون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغون ولا تأثينا إلا قيل سرما سرما في سجر مخبود وقلق منبود وقلق مبلود ولا مفتود وساسية كثيرة لا مغفوعة ولا مبلوعة وفر مرتوعة فجعلناهن أن شاء فجعلناهن أبتاراً حرباً أسراباً أصحاب الأنين من الأول وثلت من الآخرين وأصحاب السمال, أصحاب السمال في وظم يحمل منا بارج ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك بشرفين وكانوا يفعرون على الحنك العظيم وكانوا يقولون أن جامسنا وكنا كرابا وعظاما فإنا لمبعوثون قل من الأولين والآخرين لم يجرون إلى مقتين معلوم إنك أيها الصالحون فماربون منها البطون فشاربون عليهم الحمي فشاربون شغفنهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفر ما تمنون أأنتم تخلقونه أن نحن خالقون نحن قد جعل بينكم الموقف وما نحن بمصروفه على أن نبدل أمثالكم في ما لا يعلمون ولقد عرفنا نسألكم فلم لا تكترون أرأيتم أن تحرضون فظلتم تذكرهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المدن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جازا فلولا تشكرون أفرأيتم النار المسيسون أأنتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنفئون نحن دعيناها كثرة ومساعة للقوين ربك العظيم فلا بقسلوا لك النجوم وإنه لقسل لو تحلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هذا الحديث أنتم وتجعلون لفقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحنقوم وأنكم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليهم إنكم كل ولا كلا تبطرون فأما إن كان من المقربين سروح وريحان وجنة نمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من وعجل حميم وتصرية جئيم إن هذا له حق يكين بس رب